Up to the أَلَيْسَ آَنِكَ مِنَ الْمُنَادِينِ اللَّهُ أَحَبُّ مَا يَنْعَمُ اللَّهُ أَمْوَادًا وَلَقَدْ أَنْعَمْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ أَنْعَمْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ أَنْعَمْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ أَنْعَمْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ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 Thank <laughs> I'm in the middle, I'm in the الما اوين او الرب اكبر ثم No So mm -hmm. من <تصفيق> لا وافضل اذا عم شغلانه ايه ده كله بس. الله يكرمك امم او قوم بالونس and eh money you Allahilla الله الله الله اكبر ايه ده كله بس. الله يكرمك <تصفيق> I mm -hmm. الله يكريمك الله يكريمك الله يكريمك أجم والقمو يحظة الله الله أكبر الله أكبر أكبر الشمس او كل مويرس selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ve aleyküm ve rahmetullah yâ salâmun Oh, طب <cin stereotype> <كتصفيق> <كونان لحظة> <كان ال> ما <سبيلا> الله اكبر الله اكبر يا رب والله يا رب والله والله انا نوركم Oh, God. <laughs> no, <laughs> <laughs> no. <laughs> <laughs> olla varma että ओह <laughs> रोनी